اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا لقومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم من قبل ان ياتيهم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 واستعشوا ثيابا واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جنارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقْتُمُ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ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 وقالوا لا تذرن آلفتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سوا عن ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اظلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطي يخلون نار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقد افنوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا من خطيئاتهم اغرقوا فودخلوا نارا فلم يجدوا فلم يجدوا لهم وَقَالَ الَّذِينَ حَرَّبُوا لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا, ولا يلدوا إلا فَاجِرًا كَفَّارًا وَرِضْ بِفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا